والله سميع عليم ولا يات لأولي الفضل منكم والسعة أن يوتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاعِينَ رَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمُ آيَاتٍ مُبَيَّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوا مِ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 والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن يحسبه الظمآن ماءا حتى اذا جاءه لم يجدو شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب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 وَُنَزّلُ منِن السماء مِنْ جِبالِ فِيهَا مِنْ بََدٍ فَيُصيبُ بهِه مَ يَشاء وََصْرِفُ وَيَصْرِفُهُ, ويصرفه عََّشاء يَكادُ سَنبَاقِهِ يَذهَبُ بِلَ بِصار يُقلِّبُ الله الليلى وََّهار إِ فِي ذَلِكَ العِبَة الْ لِؤُول بِصار واللَّهُ خَلَقَ كُ دة مَّا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 أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ مِرْتَابٌ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أَلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَائِكَ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فاولئك هم الفائزون واقسم بالله جهد ايمانهم لئن مرتهم لا يخرجن قل لا تقسموا طاعه معروفه ان الله خبير بما تعملون قل اطيع الله واطيع الرسول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 كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَمْ يُكِنّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَوْا لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَ إِلَهًا لَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لعلكم ترحمون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 وَخَلَقَ كُ شيء فَقَدرَهُ تَقدير والاتَّخَذُوا مِدونُهِ آالهَةَ لا يَخلقُونَ شيءأَ وَهُم يخلَون وَمْ يخلَقُونَ وَلا يَمكونَ لِأَنْفُسِهِمْ برَّ وَلا نَفْع وَلا يَيمْكونَ مَْوتَ وَلا حياتَ وَل نُشور